ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذلك ور الله كثير لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارتنا له ونفبو إليها وتركو كار لما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير وازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذون فَادْعُ عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم